خلَقَلْ الإ سَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَلْفَخخار وَخَلَق الجَّ بِما لِجمِ النَّار فَبأَ آلى رَّك ما تُكَذذب رَبّ المشرِقَين وَورَبّ مَغْرِبَْنِ فَبأَ آدا إ رَّك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سَنَفْرُلَكُمْ أيأَّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَ آلَاءِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذبَان يا مَعشرَ الجِنّ وَالْإِنسِ إنِن اسطاعةُم أَنْ, أن تَنفُذُ مِنْ أَقطالِ السمواتِ وَالْأَوضِفًا فُذُ لاَا تَنفُذُونَ إِا بِسُلطان.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 فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ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 يطُوفُونَ بَْنَهَا وَبَنَ حَممٍ آن فَبأَ آلَ إِ رَبّكُ ماَا تُكَذذبان وَلِمَن خافَمَقام رَبِّهِ جََّتَانِ فَبأَ آلَ رَبّكُ ماَا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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 مُدهامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِنَا الضَّاخَتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 لمْ يَطمِفهَُّ إِسُ قَبَلَهُم وَلَا جَ فَبِأَ آلَِ رَبِّكُمَا تُ